فلك. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد